بسم الله الرحمن الرحيم حم و المبين ان اجعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم افنطرب عن الذكر صفا ان كنتم قوما مسردين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 ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يفرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آتارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال, إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهداب ما وجدتم عليه آباءكم؟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 ولو لا أن يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكبر الرحمان لبُنوتهم سقفا من ثبّة وعارج ومعارج عليها يظهرون ولبُنوتهم أبواب وسرور عليها يتكئون وزخرف. وَإِن كُنْوَ ذَلِكَ لَمَا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ لُقِيَضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا صُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْصَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم ان ظلمتم انكم في العذاب مشتركون افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين فاما نذهب بك فانا من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 أجعلنا من دون الرحمن آلهة يُعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما يريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمبتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.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 فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسفين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى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 ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يفلكون وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين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 اختلف الافخاذ من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب فويل للذين ظلموا من عذاب يوم امين الينظرون الا الساعه ان تاتيهم ضغته وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعض ظلم ببعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها باكهة كثيرة منها تأكلون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 سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يفوضوا ويلعبوا حتى يلاكوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا قُلْنَ اللَّهُ فَأَنَا يُؤْفَكُونَ